برات من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز, معجز الله وأن الله مخذر الكافرين وأذانوا من الله ورسوله الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبدوا فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وإن توليتم فاعلموا أن انكم مؤير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عنتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يضاروا عليكم احدا فاتموا اليهم عندهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فإذا انشنخنا الشور الحرم فقتل المشركين حيث وجنسوا واخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كلما مرصد فإن تابوا وأقوا صلاة وأعطوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من فأجروا حتى يسمع كلام الله ثم أبنره مأمنة ذلك لأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهدون عند الله وعند رسوله إلا الذين عهدتم إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فَمَا استقاموا لكم فاستقيقونهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يغاروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا وردوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون, لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقعوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكذوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر, فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما انكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم اتخشونهم فالله أحق ان تخشوا اتخشونهم فالله ان تخشوا كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم, قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء الله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يستخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنين المؤمنين والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على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 مواه وثن المسجد الحرام كمن آمن, بالله كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا ينسون عند, عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأعظم درجة أعظم درجة عند الله وملائكته المبارزين يبشرهم ربهم برحمته منه والنخل وجنان يبشرهم ربهم. الجنة لهم فيها نعيم غيم خالدين فيها أبدا إن الله عز وجل نعيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أعداء لا تتخذوا آباء وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكبر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترستموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سدينه فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهزي القوم الفاسقين لقد نصرت الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتهم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتهم رحبت ووليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين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 المشركون نجس فلا يطرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خبتم عيلتا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 ذلك قولهم بأفواههم وقالت في اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلوا الله أن اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما كله ونوكرها المشركون ليظهر على الدين كله ونوكرها المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبان والوهبان ليأخذون أموان الناس بالباطل ويأخذون عن سبيل الله والذين يسلزون الزهد والفضلة ولا بشر بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فدكوى بها جباههم وجنوبهم يوم يحمى عليها في نار جهنم بها فَلُقُومْ أَنْكُونَ هَذَا مَا كَانَ السُّمْلِيَانُ مِنْكُمْ فَلُقُومْ أَنْكُونَ تُتَكْلِذُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ الحرم ذلك الذين القيم فلا تظلموا إن المشركين أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين من النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحلونه عاما ويحرونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدل قوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إِذَا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا كفروا يعلمكم عذاب الندم، ويسدد القوم من غيركم ولا تضر شيئا، ولا تضر شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا أن فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانيه اثنين منهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجلود لم ترغب وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم في خفافا وتقالا وجاهدوا بأموالكم وأموالكم في سبيل الله ذلكم خير, لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان رضا قريبا وسفرا قصدا تبعون ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله أو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عبد الله عنك لما دينت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يحسن لك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأموالهم والله عليم بالمتقين إنما يستردن كالذين لا نؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعزونهم عدة ولكن كره الله فتبطهم فتبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا بكم ما زادنكم إلا خبل وله ضع خيانكم يبغونكم الفتنه يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم مَا لَقِنِ الْمَتَاعُونَ بِذَنبِهِمْ قَبِلُوا وَلَمْ يُقَلِّمُون كَأَنَّ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وهم وَمَن كَانَ وَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ عَلَى وَلَا تَفْتِنِ أَلَمْ بِالذِّنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لمحيطة بِالْكَافِرِينَ إن تصبك حسنة تسعهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل فرحون قل لن يصيبنا إلا ويتربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم, ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فترضفوا إنا معكم مترضفون قل أنفقوا طوعا أو كرها وإن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعه من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كتالا ولا يأتون الصلاة إلا هم قسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم من ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون مرجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمذك بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يفرقون ولو أنهم ربوما قَالُوا مَنْ هَٰذَا رَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَسَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله ومن السبيل فريمس من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله قل أدن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين امنوا منكم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله يؤمن بالله ويؤمن لله الرحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم والذين رسول الله لهم عذاب بالله لكل يرضوهم والله ورسوله أحق أيه أحذروا المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبههم بما في قلوبهم قل استهدئوا إن الله مخرجهم ما تحذرون قل إن سألتهم ليقولون إنما كنا نحوض ونلعب قل أب الله وآياته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 لن ساعت قد كفرتم بعد إيمانكم إلَّا فَعْضَ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعْذِب طَائِفَةً نُعْذِب طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِهِ يَأْمُرُونَ بِالْبُطُنْكَرِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمَعْرُوفِ. ويقبضون أيديهم نس الله نس اللّه فنسهم إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَرْجَهَرٌ بَغَالِذِينَ فِيهَا وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَرْجَهَرٌ مخالدين فيها هي حشرهم ولعنهم الله هي حشرهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أولا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما سمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخفتهم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتي النبع الذين من قبلهم قوم نوحي وهادي وثمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأخها مدين والمؤتبكات أدتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون ويطيعون الله ورسوله كَذَيْرَحَمُهُ اللَّهُ هُنَا سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جناتا تجري من تحتها النع وخلدين فيها, فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من, من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبث المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقضوا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله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 ولنكون من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به, بخلو به وتولوا المعرمون فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكلمون ألم يعلموا أن إن الله يعلم سرهم الله علام ألم يعلموا إن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرموا ان يجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرق النار ما أشد حرا وقالوا لا تنفروا في الحرق النار جهنم ما شدوا حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائبة منهم فستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم ريتم بالقعود أول مرة ففعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم بِنَا فِي الدُّنْيَا وَتَزَاقَ فُسُهُمُ الْجَمْهُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ غَانَمُوا بِاللَّهِ وَجَاهِلُوهُ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ اَُولُو وَقَالُوا ربوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يحقون لكن الرسول والذين آمنوا معه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها فالفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس عنه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 لتحملهم قلتنا أجل ما احملكم عليه قلتنا أجل ما عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ان لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياك رضوا بأن يكونوا مع وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتبرون إليكم إذا رجعتم إليكم لا تعتبرون أن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى, وسيرى الله عملكم ورسوله ثم ترزون إلى عملكم. والشهادة فينبعكم بما كنتم تعملون فيحرفون بالله لكم إذا طلبتوا إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحرفون لكم لترضوا عنهم فَإِنَّ رَبَّهُ عَنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْبَعُ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَاضُ شَدَّةُ كُفْرٍ وَنِفَاقٍ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَالٍ ذَرَّ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَاضِ مَا يَتَسْخِذُ مَالُهُ ينفق مارما ويتربص بكم الدوائر ويتربص بكم الدوائر عليهم دامرة السوء والله سميع عليم ومن العراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله, قربات عند الله وصلوات الرسول ألا سيدخلهم الله في رحمته إن الله رسول رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحفال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعز لهم جنات تجري من تحتها الأدهار وأعز جنات تجري تحتها النار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق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 فَسَمَاءٌ أَيَسُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَ صلي عليهم إن فلا دك لهم والله سريع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن العباد ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن العباد ألم يعلموا أن الله هو وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التواب الرحيم وقل اعملوا فَسَيَرَى اللَّهُ صَالِحَ ورسوله والمؤمنون وستردون الْمُؤْمِنُونَ عالم إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ كنتم إِلَى عَالِمِ الغيب وَالشَّهَادَةِ بِمَا كنتم تعملون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 أفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حاوب الله ورسوله من قبل وليحرضون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسكد المستث على التقوى من أول يوم أحص أن تقوم فيه فيه رجال يحبنا ان يتقهروا والله يحب المضطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير امن أم اسس بنيانه على شفا جرف هارين فانهار به في بي نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبتا في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ان الله اشرى من المؤمنين ان فتهم واموالهم بان لهم الجنه بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا علي في التوراة والإنجيل والقرآن ومن له فابعثه من الله فاستبشروا ببيعكم, ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون اللامعون اللامعون بالمعروف والنافع عن والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ليغربا ولو كانوا ليغربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان يستغفر إبراهيم لأبيه إلا عن موعدته ومعدنا إيا فلما تبين له أنه عدو سبحان الله آمين ان ابراهيم لا اواه حليم ومن كان ظالما يضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يفتقون وما كان الله يضل قوم بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يستكون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات وَيُمِيتُ يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا دصير لقد ساب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيم قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم, ثم تاب عليهم إنه بهم روح رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظلوا اللهم لا من من الله إلا إلي ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو السميع مع ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم رماء ولا نصر ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطرون موطئا يغير الكفار ولا ينالون من عدوين نيلا إلا كتب لهم, إلا كتب لهم. عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفكون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤليون لينفروا كانوا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائبة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا خاتل الذين ينونكم من الكفار وليجدوا فيكم غِلْظَةً وَالَّذِينَ يَجِدُونَ فِيكُمْ مِرَّةً وَعِلْمًا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ما مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَن أُنْزِلَتْ ثُورَتُهُمْ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ وَإِذَا بعد سُمْر جِسَم إلى جِسَهِب وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوْ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّةَينِ ثُمَّ لَا يَتَغْضُونَ وَلَهُمْ يَذْكُرُونَ وَإِذَا مَا هُنَّ سُورَةٌ بَرَضَ عَضُوْهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَوْنَ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ فرفوا صرف الله طلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤون رحيم لقد جاءكم رسول عليهما السم حيث عليكم بالمؤمنين الرحم فإن تولوا فقل حسب الله, الله ولا إلا إلا هو علي وهو رب العرش